ذا بيت في رج من طويل انتى لا حل قبل وقت الغروب من وي جت الخط رقتاتش لا والعين عيات تولد بي قامت من العبره تفيض وتملى تنزر على خد سواك الغروب تذكرت عصر ما على حال حبي يا دار وين الليل يا جيت هللو بعد لا جتهم مرحبي ابكي على صر مضالي زال يهنئ يا صاحبي كانك علينا تغلى والنفس شنه والزمان محسوبي ما تدري إن اللي يتغلى يخلى غلاك يتواه في ما دام ذا طبعك في عني على سفينات نوح تلقار وكوبي لا سى خيره ولا والله لا اسلم من ذنوبك ويتسلم ذنوبي يمكن يا خيره ولا والله لا اسلم ذنوبك ويتسلم Love